بوك تو. 34. أربعة وثلاثون. أربعة وثلاثون. ترندا. في القطار. في القطار. بو برلين أجدان ترانمي. هل هذا هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ ترن نزمان كلكير. متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ ترن برلين نزمان بريار. متى يصل القطار إلى برلين؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ Özür dilerim. Geçebilir miyim? İsmahil, halı yumkin an amur? an Zannedersem burası benim yerim. Ağıtqıdı anı hava makani. makani. Zannedersem benim yerimde oturuyorsunuz. benim yerimde oturuyorsunuz. Zannedersem benim yerimde oturuyorsunuz. تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أين عربة النوم؟ أين عربت النوم؟ يتكلفك النوم في القطار. عربة النوم في آخر القطار. ويومك بغن النهر ده باشتا وأين عربة الطعام في المقدمة؟ وأين عربة الطعام, الطعام في المقدمة؟ أشهد يتبلر ميم؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ أرطة يتبلر ميم؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ yukarıda yatabilir miyim؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ نضمن سنيرده olacağız. متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ برلين يدش كم يدوم السفر إلى برلين كم يدوم السفر إلى برلين هل القطار متأخر هل القطار متأخر أقيجاك بيرشينز هل عندكم شيء للقراءة هل عندكم شيئا للقراءة؟ براذا ييّجك ويّجّك بيرشّيّل بولّونّيّر مو؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ بين الساعة يديّة ويانّدرّر مسّنّز لطفاً؟ من فضلك هل توقيّظني الساعة السابعة صباحا؟ من فضلك، هل توقظني الساعة السابعة صباحاً؟